بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لايات للمؤمنين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 فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياء آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من وراء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 قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صَالِحًا فلنفسه ومن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين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 وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترعوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء مأياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كتبت وهم لا يظلمون أفرأيت من تخذ إلهه هو هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَا تِمَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اُئْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ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 هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا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 قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق وَالسَّاعَةُ لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إنه إلا ظن وما نحن بمستيقنين وبذا لهم سيئات ما عملوا وعاقبهم ما كانوا به يستمزئون وقيل مِن ناصِرين ذانكن بانكم اتخذتم ايات الله هزءا وغرتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستنطحون